الله مفرج عنهم عاجلاً عاجلاً بحق أم الذين علي علي إذري الأربع من سماهم علي إذري الأربع من سماهم فوجود وبتالة من سماهم سيماهم بدمهم هو وبطاط من سماهم من سماهم ها يربع كواكب هاشمية اي يا حير ما كواجباي يا يا يا تشلي يا غف في وعانت وعانت يا عمر بل زوف الأحزاب كل يلي وعانت فيها بالسلس طغف العزين كل يلي وعانت وعانت قبة تبرجت عنها علمت من قبر امير المؤمنين الله عليه ابا ياس تطبرك عنا ليه وحايل يا ام البنين يشوفين يا مخناق وعاين الشوغان تنقطك يم الوفى بالغادريه ايي يا ها مجوه مجوه أحبت أم البنين كنتم على الله نحن الهدف من أخذ من وقت من هواي لأن راعي بروحهم وبروح الوضعية أسأل الله أن يلجب كيدكم كيد أعداء الجين في محورهم بحق في أم البن أخوة ويعطين. تفرجهم لطف تدري تفرجهم اخوا ويا حسين ضربتهم لطف تدري تترسم تعبيدا حلوذا ربيتيهم اضاع لطف تدري فخرتهم اخوا ويا اخي يا مصباحهم لطف تدري saradzub akhaw wa ya'sin safa wa rasum la safid dirin safa ورين سيرهم لا خوفهم عين و في ديانهم في الظهور من اجلي الحق ايضا حضور يام Yeah, yeah, yeah. in the evening, if you'd De celestialo, gloriosa eres, la gloria de Dios. Boy, boy, boy, boy. Yeah. and the I... فاضل النور وهو هداك ابعد عن ان يغوغ وان جاء عبثا ان يره وجهك قد ضل لا حول بابن امار وعون الاصدق بابن امار منار تزهى God. Uh -huh. قوم يرهم للعدل اسقط اخوه في اولاد اسقط قام يرهم للعدل اسقط لنحن المظلومه حيث لنذكر المظلومه وحيدًا هو لا مثل قومه ولنا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 حبیب Вали алейхи вали алейх мухали ва тали ва ха hazo o'ziya <inaudible> Just <Sýst> so the tension comes eventually. We'll see you next time. All the time we ask, All the volveots of the Talori hangout. It happens to live with us when we too live. This girl presses a new car for our first place. All the clothes of the Talori hangout Oh, when the power of the cross the caravan is made, Oh, when the power of the cross the caravan is made, O'kel baba alwe fayy azma qoraqa o'kel baba alwe fayy azma qoraqa said seni mabta azni Gay pistolidi mairi aunque il ligadi mairi maria maria maria maria Harari eh hefar czego od baishiyya ha Fred جئنا للبحث عن الله والما اوطيت من الغيمه جثم واغى اوطيت من الغيمه جثم واغى اهي من الحمد هي دار تخلينا حر هي من الحمد هي دار تخلينا حر او سيلا قوت له والناير دومر هم من غيبهم من غيبهم لن حيث بي يا بالقدر جان صار شوفه المشرى قضى عفو فوهو على المشرى <تصفيق> <تصفيق> ماتي ألم عن كيفو <تصفيق> <تصفيق> في الظهدي ماتي ألم عن كيفو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <ميت> في الظهدي <السمح> شاء الله أمي تبدأ شوك برج غيث مثل سمع نا دون الفسيته Okay, guys. Okay. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويجف الظمأ اما يجيب المضطر السوء أما يجيب المضر إذا دعاه ويتشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا يشف صدر الحسين نرجو في الدنيا زياره محمد وال محمد وفي الاخره شفاعتهم يا الله لا تفرق بيننا وبينهم طرفه عين ابدا في الدنيا والاخره يا الله الهي ربك اذا اغذا اعداءنا اعداء الدين اعداء العراق الى نحور عاجلا غاجرا يا الله إلهي اجغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم ظالمين ظالمين يا الله اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار يا الله من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم شاغ مرضاهم الذهيونهم يسر مورهم يا الله اجعل عواقب أمورنا إلى خير يا الله لا تفرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حق علينا يا الله شافي كل مريض ومريض يا الله لا سيما المنظورين والمنظورات ألبسهم فوضى الصحة والغافية عاجلا يا الله برج عن كل تجين مؤمن يا الله لا سيما المنظورين فارهج عنهم عاجلاً عاجلاً عاجلاً لحق أم البنين يا الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والبادلين بأحسن قبولك يا الله لا تردنا إلا بقضاء حوائج المؤمنين والمؤمنات وحوائجنا جميعاً يا الله وإلى ارواح مواتكم أموات علي امير الشيعة المؤمن... علي امير المؤمنين ارواح الشهداء العلماء خدامه الحسين جميعا لا سيما الشهداء الذين سقطوا في هذا المكان المقدس الفان في